تطوقا <تصفيق> وداعت بطا قد زرت بطيبه ودعوت الله ما ايحشمني فالكون بها يزدان فاقم فيها والغان فالكون بها يزدان وافرح فهنا قد كانوا وافرح فهنا قد كانوا أصحاب رسول الله من يمشي الدرب منيرا يرضى المختار بشيرا ويكون في الخير اميرا ويكون في الخير أميرا. علمت فؤاد الحب بغدوت باحمد صبا علمت فؤاد الحب بغدوت باحمد صبا فشبابا لعمر وشيبه فشبابا لعمر وشيبه احباب ترسل الله